وخدت فطاحة تنحلوة ونام براحة شفك ريزة وخدت فطاحة أم القلب المخلص هي وحدها وتلعب بالساحة عجبك من نريدة تغازل وياك ورش ماي الورد فوق الشفايف وبنور الجمر أغسل محياك أنا شلال من حب وعواطف مكانك بالقلب وبروح مأوى زاي حرام الليل الليل الليل حرام الليل يخلص بس واني حبيب اسمح لي المس طرف وجنا ونقط من جمة وقطايب وذا حجة المزاد كذبك من نريدة غاز الريان ورش